قد قامت الصلاة. Allahu akbar,Allahu akbar La ilaha illa う l うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう a うそうそうそう Allahu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 صراط ََ الذين ََّ أ َ ن ع م ت َ عليهم ََِْْ غير ِ ا ل ْ م َ ق ْ ض ُ و ب ِ عليهم ََِْْ ولا َ الضالين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 يوم ئ ذ ي ص د ر ا ل ن ا س و شتات اليوم فمي ن ع م ل مثقال ذ ر ة خير يره ومي ن ع م ل مثقال ذ ر ة شرير الله 「あなたの声がけ」 「あらららららららららら Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah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 م ر َ ا ط ه ا ل َّ ذ ي ن َ أَنْعَمْتَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ غَيْرِ م ا ل ْ م َ ض و ب ِ ع َ ل َ ي ْ ه و م ا ل َ ا س ل ا م ي ن َ ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض ع ل ا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ا ل の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗 スタジオはこの辺であったんですが、この辺であったんですが、この辺であったんですが、